انا دروّرّة مكنونة انا زهرة فيحـا انا حرة ومصونة بحجابي الودـاء انا دروّرّة مكنونة انا زهرة فيحـا انا حرة ومصونة بحجابي واجب ووقار هو طاعة وفخار وفريدة لله ليس الحجاب شعار هو واجب ووقار هو طاعة وفخار وفريدة لله أنا شعور انا أنا مكنونه انا زهره فيحاء انا حره ومصونه بحجابي الوطا هو واجب واصيل تاج الحياء جميل جو الحياة جميل، وعلنا قائد له عفة ونقاء، هو عفة ونقاء، هو, هو زينة الأخلاق، ولطافة الأذواق، هو طاعة الخل. الاذواق هو طاعة الخلاق لا طاعة الاهواء لا طاعة الاهواء انا ذرة مكنونة انا زهرة فيحة انا حرة ومصولة بحجابي